Tersiz Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillahi Rahmanı Rahim. Rabbil 'Alamin, Rahmanı Rahim, Malik Yümd Din. ve İyak n'astayin. Ehden al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 لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدَعُوا مَنِ اسْتَضَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كنتم صادقين. صَادِقِينَ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 وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِي فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ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 ولا اقول لكم اني عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا أَوْلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدَ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه أم يقولون نفترى قل إن إجرام وأنا بريء مما تجرون وأحيى إلى لن يؤمن من قلبك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وبحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 ama ana, ve la tekum al kafirin. Allah seami ila jebeli, yasıbını min al ma. Allah la yasıma al yama min amri Allahı وقيل يا أرض بلعي ماك ويا سماء أقول يعي وضي ظل ما وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل بعده للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن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 إِنَّ إِلَيْكُمْ مِذَارًا يَزِيدُكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا قالوا قَالُوا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اتَّبَعَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بسوء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 ولا تضرنه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هدى والذين آمنوا معه برحمت منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم مع صارسله واتبعوا أمر كل جبار.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 ennae'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi shakkim mimma tad'una ilayhim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 فعقروها فقالت متتع في ذلكم فلا تتأيّب ذلك وعد غير مكذب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيز فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم صيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأة قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز هذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيل قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم العض إن إبراهيم لحليم أواه مليم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير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 قال يا قوم هؤلاء بناتي وإظهروا لكم فاتقوا الله ولا تخذلون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لا قال علمت ما لنا في بناتك من حب. طوب وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آمَنْتُ إِلَى رَبٍّ شَدِيدٍ قَالُوا يَا لُؤُ إِنَّا رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَاسْبِ بَأَهْلِكَ بِطَيْفٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امرأتك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 وما هي من الظالمين ببعين وإلى مذين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيض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 عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرم أنكم شقاطي أن يصيبكم مثل ما أصاب قلما نحنا قوم هود أو قوم صالح. وَمَا قَامُوا لُظِيمٌ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُوهُ إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعِيدُ مَا نَفْقَهُ كَفِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِي نَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْبُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قال يا قوم أرهضي أعز عليكم من الله واتخذتمه ورائكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيظا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 برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها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 ما أغنَت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله يدعون من دون الله من شيء إلا لما جاء أمر ربك وما زادوا غير تتبيل وكذلك رَبِّكَ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه الميم شديدا ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاثره ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود وما الاخره الا ان معدود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 İn Rabbek fə'alıllı ma yürid. Ve amma lüthin şü'idu, fə fil cenneti halidin fiha ma dama tı səmavat ve alarlı illa ma şa' Rabbek, ətta'ın gır mâ ya'budûne illâ kemâ ya'budu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 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ضَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلَّذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ المحسنين فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَأْصِيَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَنِينًا مِمَّنْ أَمْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ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 بَأِرْ-رُسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِيهِ هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَا إِنَّا عَامِلُونَ فَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ مِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم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 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يعقوب وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 يقتلوا يوسف أو اضرحوه أرضا يخل لكم وله أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقظه بعض السيارة Yal-takidh mu bağlı Siyyârati i̇z قالوا tüm faalini Kali لا Abana ma laka Tâman Yusuf Ve inna له Lanazihun Arsil him Marna Yer-tah Arsil him Marna Yer-tah Ve inna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 وَمَا أَن تَبِّمُ أَمِنِ اللَّهَ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى طَمْيِصٍ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَدْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قال يا بشرى هذا غلاب وأسرواه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلماء وكذلك نجز المحسنين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 إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدة هالة الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم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 وقال نسوة في المدينة امرأة عزيز ترابد فتاها عن نفسه قد شرفها حبها إن لا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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَأَطْعَنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هذا بشرا إن هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكُنَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ لَيُسْجَنَنَّ وليكون من الصاغرين قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب لَهُ ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم ثم بذا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوقا رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما ضعام ترزقانه إلا نبأ لَكُم مَّبِتَؤْمِينِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ ذَٰلِكُمْ مِّمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ إِلَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بالآخرة هم كافرون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 ن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد ما تعبدون من دونه إلا أسماء أنتم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله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 أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بلع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات قضر وأخر يابسات ya ayyuhal malabu af tuni fi rukyaya in kultum lil rukya ta'barun قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسنون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاث وسبع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 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُ نَمَاءَ قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه, فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديه إِنَّ رَبِّي بِكِيْدِهِنَّ عَلِيٌّ قَالَ مَا خَضْبُكُنَّ إِذْ رَأَتْنَّ يُوْسُفَ عَلَى النَّفْسِ قُلْنَا حَاجَّ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالت امرأة العزيز الآن حصل حص الحق أنا رابدته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين بسم الله الرحمن الرحيم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 Sadakallahul Azim. ashr şeref Şerif tilaveti. Eûzü billâhi mineş şeytânir recîm <ông liebe> <Sonn> Allah'u <savour ở HEAT> wadduhu B. Teklûn etti waizk lalma UMM EIZI BIJAHAN NAMAYUMMA يقول يا ليتني قد دمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت وجيء يوم إذن بجهنم، يومئذ tam duniyayati ve yevma izillahi yazibu azabuhu ahada bikel raziyatan ila bir razıya, arzuya, feda biliyim ibadiy, Şüphan Rabbk Rabbi izzeti amma nacifon ve selamun ala mürsanin ve alhamdulillahi Rabbi alamin. İllallah